بتفوت الايم في البعد سنين علي اتنين سبوا بعضهم خلاص عرفين مش رجعين بتفوت الايم في البعد سنين علي اتنين سبوا بعضهم خلاص عرفين مش رجعين سر غالي ما يحسش اصله بحالي غير اللي عايش فيه وقولي له قولي له قولي له ليه مالقتش في بعضه بديلو نفسي بجد احكي له بموت بعلي يا ليلي يا ليلي ارحمي قلبي خسر غالي ما يحسش اصله بحالي غير اللي مش عارف من بعده اصدق مين لفرهم لتعين يا زين البعد في ناس غاليين بقوا غيبين مش عارف من بعد سر غير ما يحسش غير اللي عايش فيه واقول له واقول له ما لقيتش